أَلِفْ لَمِّينَ أَلِفْ لَمِّينَ الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله وَحَُّ القَّوم نَزَّل عَلَكَ الكتابَ بالِالحَكتِ مصدَّق لم ب ي لدي نَزَّل عك الفكادَحَكثُِ صَدّقَ لم لدي ي لدي مصدّق لم بين يديهِ وَأَزَلَ التاتَ وَإنجيل مصَِّق لِم بَن يَده وَأَنزَلَ التاتَ وَكجل مِم قَبلل هُدَ للَّاتِ وَأَنزَلَفُرقان مِم ان الذين كفروا بايات الله لهم عذاب شديد ان الذين كفروا بايات الله لهم عذاب شديد ان الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ان الله لا يخفى عليه في الارض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء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 محكمات هن أم الكتاب هو الشفي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب هن أم الكتاب وأخر متشابهات هن أم في كتاب واقر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه فَتَّ بعونَ ماَا تَشَابَهَا مِنْهُ بتِ غفِت نَنتِ وَبتِ غتَأويله فَتَّ بعونَ مِنْهُ بثِ غفِت ننت وَبثِ غتَأل وَماَا يَعلمم تَأولَهُ إَّ الله وما يعلم كأويله إلا الله والراسقون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا والراسقون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً فهب لنا للدن ترعنه إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه ربنا إنك جامع اتقِ يَوْمًا لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ إِنَّ الله لا يخلف الميعاد